هذا يقول نذرت الظاهر من سؤاله أنا ما, أفهم، ما فهمت السؤال تماما لكن الظاهر أنه نذر أي أن يعطي 25 دينار ليبي لشخص أنت أتم الله عليه الأمر الفلاني فبعدما أتم الله علي أمر لم أجل الشخص الذي نذرت لأجله الآن نذرت لأجله ولم أعرف كيف أتوصل إليه الآن ومضت خمس سنوات ولم أجده فماذا أفعل الجواب أولا هذا النذر منهي عنه لأنه نذر معاوضة والنبي صلى الله عليه عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه ليس بشيء إنما يستخرج به من البخيل فإذا هذا النذر في أصله مكروه لكن النذره يجب عليه الوفاء به فإن نذر أن يعطي هذا المبلغ لفلان من الناس ولم يتمكن من معرفة أو إيجاد فلان من الناس فالظاهر أنه يعطيه لأحد الفقراء لأن هذا مال أخرجه من ذمته لله عز وجل فإن يجد فلان فالأصل فيه أنه أخرج لله عز وجل فيخرجه لأحد الفقراء والله تعالى أعلم